and فعلت من الكافرين قال فعلت بائجا وأنا من الظالمين والذي ما لئن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون انا رب المشرق والمغرب وانا بين يوم ما عليكم ان تطيعوني انا الذي من غيري لا من السفلي انا انا وجدتك يا شيء انا فتكني كنت من الصادقين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 للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة طالوا لفرعون أئن قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم مرقوب فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن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 وسيكفر فسوف تعلمون له قطع يديه يكون انجلكم من نسيو ولا صلبًا تقوم قيما قالوا لا غير ان اذا ربنا موت قليم لا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ تَجَاهَلَ الَّذِينَ يَتَخَاصَمُونَ فِي الْقُرَى وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَمْرُكُم بِالْعُرْفِ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِذَا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 فلما ترى الجمعان قَالَ أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي فأوحينا إلى كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه المعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكيدا عزيز رحيم ونزل عليهم نبأ جرايب اذ قال لادم وابيه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنضل لها عاكفين انا الذي يسمعونكم قد يدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون يا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي <هو> يطعمني ويسقيني وإذا ما يضطئ فهو انصرني نصرًا عزيزًا اجعل في الآخرين واجعلني قوم يكتب في داري وراودي يقولوا دو a oh.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 Okay. <laughs> قال هذه ما قتل لها ولكم شرب ولكم يوم the <laughs>